فاردع البطر هل ترى من فطور ثم ارجع البطر كرتين ينقلب إليك البطر خاطئا وهو حفيد ولقد زيئنا السماء الدنيا بمصابيح, بمصابيح وادعناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيخا وهي تفوق تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوز سألهم خدمتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا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 إليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أَمْ أَمِنْتُمْ في السماء أن يرسل عَلَيْكُمْ حاطبا فتتعلمون كَيْفَ نزيل وَلَقَدْ كذب الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فكيف كان نسيل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 قل هو الذي ذرأكم في الأرض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيم وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني, الله إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يدير الكابرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرعيكم إن أصبح ما غوراً, غورا فمن يأسف بماء معين